علمنا مهند الله. يا رجل قسماً بالله بحياتي ما أقسمت على دم مسلم. لكن أقسمت بالله وبلغت أبو أيوب وبلغنا الشباب كلهم. طبعاً زين؟ إنه إذا بتركيا قتلوه. وإذا على حدوده قتلوه. وإذا ببيت قوم هو مهند الله. يا أخي عيفنا